بسم الله الرحمن الرحيم قطاع المساجد مكتب الشؤون ا ل ف ن ي ة يهديكم هذه ا ل م ا د ة سائلين المولى عز وجل أ ن ينفع بها المستمعين و ا ل آ ن مع هذه ا ل م ا د ة بعنوان وصف ا ل ج ن ة والنار ل ف ض ي ل ة الشيخ أ ح م د القطان إن الحمد لله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 أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله وعدنا الله ب ا ل ج ن ة ودار السلام والله يدعو إ ل ى دار السلام أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله عودوا إ ل ى كتاب الله ان الاضرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم يسقون من ضحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون أ ل ا إ ن ه ا ا ل ج ن ة التي دعا إ ل ي ه ا الله و أ ع د ه ا الله وغرسها الله و إ ن للمتقين لحسن ماب جنات عدن م ف ت ح ة لهم ا ل أ ب و ا ب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 إ ن س أ ل ت عن قدرها ف إ ن ه لا ي س أ ل بها إ ل ا وجه الله رب العالمين لا يجوز أ ن ت س أ ل بوجه الله إ ل ا ا ل ج ن ة و إ ذ ا س أ ل ت عن ريحها فيشم من م س ا ف ة كذا وكذا وان س أ ل ت عن ابوابها ف ت م ا ن ي ة لكل ف ر ي ض ة باب ما بين مصراعي الباب كما بين م ك ة والشام وباب بين مصراعيه اربعين عام ي أ ت ي عليه يوم وهو كظيظ بالزحام وللصائمين باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون وان س أ ل ت عن غرسها من غرسه ستقول لك ا ل م ل ا ئ ك ة الرحمن و إ ن س أ ل ت عن أ ر ض ه ا فالمسك والزعفران و إ ن س أ ل ت عن ترابها فلو بدا منه ما يقل ظفر لتزخرفت له خوافق السماوات و ا ل أ ر ض و إ ن س أ ل ت عن حشو لبنها وملاطها ل ر أ ي ت المسك ا ل أ د ف ر وعن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر وعن بنائها ف ا ل ف ض ة والذهب وعن أ ش ج ا ر ه ا يسير الراكب في ظلها م ئ ة عام ولو س أ ل ت عن أ ن ه ا ر ه ا فانهار من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل مصفى و أ ن ه ا ر من ماء غير آ س وفوق هذه ا ل أ ن ه ا ر نهر الكوثر ماؤه أ ب ي ض من اللبن و أ ب ر د من الثلج و أ ح ل ى من العسل طينته مسك أ ب ي ض حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف يرتع على سواحله طيور ب أ ح ج ا م الجمال ا ل خ ر س ا ن ي ة ن ا ع م ة المظهر ن ا ع م ة ا ل م أ ك ل و إ ن س أ ل ت عن طعام أ ه ل ه ا ف ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وان س أ ل ت عن شرابهم فالرحيق المختوم والتسنيم والزنجبيل والسلسبيل وان س أ ل ت عن آ ن ي ت ه ا فالذهب و ا ل ف ض ة في صفاء القوارير وان س أ ل ت عن خيامها ف خ ي م ة من د ر ة م ج و ف ة ارتفاعها في السماء ستون ميلا ً ل ل أ ه ل للمؤمن فيها أ ه ل و ن لا يرى بعضهم بعضا لعظمها و إ ن س أ ل ت عن ارتفاع درجاتها فما بين ا ل د ر ج ة و ا ل د ر ج ة كما بين السماء و ا ل أ ر ض أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله يرفع رجل في ا ل ج ن ة ناظريه فيرى ل م ع ة هناك فيقول ما هذا يقال له هذه م ن ز ل ة فلان ا بن فلان ك أ ن ه نجم أ و كوكب دري عابر ب ا ل أ ف ق اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الدرجات العلا من ا ل ج ن ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله إ ن س أ ل ت عن فرشهم فبطائنها من استبرق وحرير و إ ن س أ ل ت عن حورها فالعرب ا ل أ ب ك ا ر والكواعب ا ل أ ت ر ا ب والخيرات الحسان حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان و إ ن س أ ل ت عن أ ل و ا ن ه ن ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان كامتال اللؤلؤ المكنون أ ز و ا ج م ط ه ر ة يرى وجهه في صحن وجهها ويرى نور بدنها من وراء سبعين ح ل ة لو أ ط ل ت بسوارها ل ط م س ا ل ضياء الشمس كما تطمس الشمس ضياء ا ل ش م ع ة أ و ظهرت بخمارها ل م ل أ ت بين السماء و ا ل أ ر ض طيبا أ و بان نصيفها الذي على ر أ س ه ا لتزخرف له خوافق السماوات و ا ل أ ر ض تغار على حبيبها المؤمن في الدنيا إ ذ ا آ ذ ت ه زوجته فتقول لها لا تؤذيه إ ن ه عن قريب مفارقك إ ل ي ن ا تستقبل زوجها بالغناء و ا ل أ ل ح ا ن تقول نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام ينظرون ب ق ر ة أ ع ي ا ن نحن الخالدات فلا نمتنه نحن ا ل آ م ن ا ت فلا نخفنه نحن المقيمات فلا ن ض ع ن ه نحن ا ل ن ا ئ م ا ت فلا ن ب أ س نحن الراضيات فلا نسخط ط و ب ى لمن كان لنا وكنا له أ م ا ان يا صاحي ان تستفيقا و أ ن تتناسى ا ل ح م ا والعقيقا وقد ضحك الشيب فاحزن له وصار مساؤك فيه شروقا الا فاحرز النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيقا ودون الصراط لنا موقف به يتناسى الصديق ا ل ص د ي ق ة فتبصر ما شئت كفا تعض وعينا تسح وقلبا خفوقا اذا اطبقت فوقهم لم تكن لتسمع الا البكا و ا ل ش ه ي ق ة شرابهم المهل في قعرها شرابهم المهل ف يقطع ع ر ه ا ي ق أ و ص ا ل ه م والعروق أ ذ ل ك خير أ م القاصرات تخال مباسمهن الشروق قصرن ا على حب أ ز و ازواجهن ج ه ن قصرنا على حب أ ف م ش ت ا ق ة تتلقى مشوقا وترفل في سرقات الحرير فتبصر عيناك م ر أ ة ا ن ي ق ة واكوابهم ذهب احمر يطاف بها مترعات ر ح ي ق ة اذا جرت الريح فوق الكثيب اثارت على القوم مسكا سحيقا ويوم زيارتهم يركبون ويوم ي ز اليه ر يركبون ت ه م إ من النور نجبا ونوقا كلوا واشربوا فلقد طالما اقمتم بدار الغرور الحقوق الا من اقام الحقوق بدار الغرور فاز برؤيه الله رب العالمين أ ل ا من أ ق ا م شرع الله و أ ح ل الحلال وحرم الحرام فاز برضا الله رب العالمين و إ ن س أ ل ت عن ز و ج ة المؤمن في الدنيا فجمالها يزيد على الحور سبعين ضعفا لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها قصرت طرفها عليه و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ر َ ا د َ ه َ ا سعت ََْ اليه َِْ إ ِ ن َّ ا أ َ ن ْ ش ْ ن إن َ ا ه ُ ن َّ إ ِ ن ْ شاء ًَ فجعلناهن َََََُْ ابكارا َ عربا ًُُ أ َ ت ْ ر َ ا ب ً ا ل ِ أ َ ص ْ ح َ ا ب ِ اليمين َِِْ قال تعالى في كتابه الكريم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 إ ن المتقين في مقام أ م ي ن أ م يا ن ي فاقد ا ل أ م ن يا من لا ي أ م ن على عرضه و أ ر ض ه يا من يهدد برزقه ومعاشه يا من ينتهبون الثروات و ي س و م و ن العباد ة سوء البلاء والعذاب أ ي ن أ ن ت م يا من نزعتم ا ل أ م ن ستحرمون الامن يوم ا ل ق ي ا م ة ويفوز به الخائفون من الله وحده ان الله لا يجمع على العبد امنين او خوفين من اخافه في الدنيا امنه يوم الفزع الاكبر ومن امنه في دنياه اخافه يوم ا ل ق ي ا م ة ان المتقين في مقام امين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 والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا تيقظ بساعات من الليل يا ف ت ا فتاة لعلك تحظى في الجنان بحورها فتنعم في دار يدوم نعيمها محمد فيها والخليل بدورها أ م ا إ ن س أ ل ت عن شعورهم و إ ح س ا س ه م كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ا ل إ ن س ا ن بطبعه ملول في دنياه ملول يغير زوجته ك أ ن ه ا متاع رخيص ينسى ا ل ع ش ر ة وينسى الوفاء طلبا ل ل د ة ينتقل من أ ن س إ ل ى أ ن س يموت من ا ل ت خ م ة ي أ ك ل حتى يصبح طعم الطعام كالخشب في فمه ملول الملل ن ق م ة أ م ا في ا ل ج ن ة لا يبغون عنها حولا لا يملون لا ي س أ م و ن ينتقلون من ل ذ ة إ ل ى ل ذ ة ومن أ ن س إ ل ى أ ن س ومن متاع إ ل ى متاع إ ن ه إ ع د ا د الله رب العالمين ايستوي من يعد ا ل أ ن س على حسب إ م ك ا ن ي ا ت المخلوق كمن يعد ا ل م ت ع ة والجمال على حسب إ م ك ا ن ي ا ت الخالق لا والله لا يستوون يؤتى ب أ ب أ س أ ه ل ا ل أ ر ض ممن آ م ن فيصبغ ب ا ل ج ن ة صبغه فيقال له أ م ر عليك بؤس قط قال لا والله وعزتك يا رب ما مر علي بؤس قط ويؤتى ب أ ن ع م أ ه ل ا ل أ ر ض من الكافرين فيصبغ بالنار صبغه فيقال أ م ر عليك نعيم طب قال لا والله وعزتك ما مر علي نعيم طب و إ ذ ا جاء عليهم يوم ا ل ج م ع ة في ا ل ج ن ة دعتهم ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى سوق ا ل ج م ع ة دعتهم ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ خ ذ الهدايا والتحف من يد الله رب العالمين وشتان شتان ما بين سوق الدنيا وسوق ا ل آ خ ر ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله الناس في الدنيا يتكالبون عليها يتقاتلون عليها دار حقيقتها متاع يذهب ويزهدون يزهدون في ا ل آ خ ر ة سبحان الله عجبا ل ل ج ن ة كيف نام عنها طالبها وعجبا للنار كيف نام عنها هاربها الله يدعونا إ ل ى ا ل ج ن ة لا بكرت ولا ب ب ط ا ق ة احتفال إ ن م ا ب ا ل ق ر آ ن العظيم ف ع و د و ا إ ل ي ه و ق ر ؤ و ه و إ ذ ا مررتم ب آ ي ة رحمه ورغبه فلتتطلع قلوبكم إ ل ي ه ا شوقا ف ك أ ن ك م ب ا ل ج ن ة منعمون و إ ذ ا مررتم بعذاب ونقمه فاستمعوه باذان قلوبكم و ك أ ن شهيق النار وزفيرها باصال أ ف ئ د ت ك م وصدق الله فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما الحياه الدنيا إ ل ا متاع الغرور اللهم إ ن ا ن س أ ل ك بوجهك الكريم جنتك اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الفردوس ا ل أ ع ل ى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ر ف ق ة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم بفضلك ورحمتك إ ن ا ل د ن ب كبير والعمل قليل ا ولا نثق إ ل ا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين أ ي ه ايها الأحبة ف ا ل ل أ ي ه ا ل أ ح ب ة في الله يقول يقول السلف الصالح رضي الله عنهم في وصاياهم كن عالما أ و متعلما أ و مستمعا أ و محبا او محبا ولا تكن ا ل خ ا م س ة فتهلك فان المرء يحشر مع من احب وافتقد الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه ثوبان فلما س أ ل عنه قيل في البيت مريض فقام اليه يعوده وقال ما لك يا ثوبان قال يا رسول الله جلست يوما متفكرا وقلت لئن مت وكنت من اهل ا ل ج ن ة كيف اراك يا رسول الله ومنزلتك اعلى من منزلتنا واننا نكون معك في المجلس الواحد فنشتاق اليك اما اذا كنت من اهل النار والعياذ بالله فاني لن اراك بعد ذلك ابدا يا رسول الله فلما تفكرت ركبني هم عظيم وبلاء جسيم فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا ثوبان اعلم ان ا ل م ر أ ة يحشر مع من احب اللهم انا نشهدك على حب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حب اصحابه والخلفاء الراشدين والتابعين وتابع التابعين وكل د ا ع ي ة مجدد للدين اللهم احشرنا و إ ي ا ه م في ظل عرشك يوم لا ظل إ ل ا ظلك يا أ ر ح م الراحمين ادعوا ل ل ه و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله فاستغفروه العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله ولي أن وأشهد الصالحين و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله ا ل أ م ي ن عباد الله قال تعالى عن عباده المؤمنين يا ع ب ا د لا خوف عليكم اليوم ولا أ ن ت م تحزنون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 أ ل ا إ ن ه ا ا ل ج ن ة الا انها الجنه الا انها الجنه ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي الذي أ ذ ه ب عنا الحزن إ ن ربنا لغفور شكور الذي أ ح ل لنا م دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أ ل ا إ ن ه ا ا ل ف ر ح ة الكبرى بلقاء ا ل آ ب ا ء ب ا ل أ ب ن ا ء والازواج و ا ل م ل ا ئ ك ة عند الله أ ل ا إ ن ه ا ا ل ف ر ح ة الكبرى التي لا تقدر بثمن يوم أ ن ترى أ ب و ي ك و أ ب ن ا ئ ك أ ب ن ا ئ ك وزوجتك و أ ه ل ك و أ ر ح ا م ك غفر الله لهم ورحمهم وزفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى جنات الخلود لم يتخلف منهم شخص واحد أ و ل ئ ك لهم ع ق ب الدار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 أ ل ا إ ن ه ا ا ل ف ر ح ة بلقاء ا ل ا خ و ة لا غل ولا حسد ولا حقد ولا غضب لا تنابز ولا غ ي ب ة ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب إ ن المتقين في جنات وعيون أ د خ ل و ه ا بسلام آ م ن ي ن ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين لا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله الله ي أ م ر رسوله بعد ذلك فيقول في آ خ ر هذه ا ل آ ي ا ت نبئ عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم نبئ يا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله إ ن الله يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط ي أ ح د ا من خلقك فيقول ف ي ق و ل أ ل ا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك فيقولون و أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك فيقول أ ح ل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا ثم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يقول الله لعباده في جنته أ ت ر ي د و ن شيئا أ ز ي د ك م فيقولون أ ل م تبيض وجوهنا أ ل م تدخلنا ا ل ج ن ة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أ ع ط و ا شيئا أ ح ب إ ل ي ه م من النظر إ ل ى ربهم تبارك وتعالى إ ن ه الله إ ن ه الله الذي اختارك نطفه من بين ملايين النطف رعاك و أ ن ت جنين خلقك من ماء مهين أ ل م نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إ ل ى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون إ ن ه الله الذي أ س ه ر ت له ليلك و أ ض م أ ت له نهارك خلقك من عدم و أ س ب غ عليك وافر النعم كبرك من صغر و أ ط ع م ك من جوع وكساك من عري وشفاك من مرض وقواك من ضعف وعلمك ّ من جهاله وهداك من ضلاله وحبب اليك الايمان وزينه في قلبك ووفقك الى التوبه وعلمك ّ ا ل ق ر آ ن وكثر حولك الاصحاب والاخوان انه الله, إنه الله ت ر ه وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وهل هناك أ ع ظ م من عذاب الحجاب عن الله كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون إ ن ه الله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ترونه في جنته كما ترون القمر ل ي ل ة البدر ليس دونه سحاب فيغمركم من نوره إ ن شاء الله فيعود المؤمن إ ل ى أ ه ل ه فتراه زوجته ك أ ح س ن ما كان فتقول له لقد عدت إ ل ي ن ا أ ج م ل مما كنت فيقول كيف لا أ ك و ن كذلك وقد جئت من ز ي ا ر ة رب العالمين و أ ر ح م الراحمين إ ن ه الله الذي تقف أ م ا م ه في ا ل ص ل ا ة في اليوم أ ك ث ر من خمس مرات ت س أ ل ه تدعوه تنيب إ ل ي ه تطلب منه ترضى عنه تستغفره تتوكل عليه تنيب إ ل ي ه تفوض له إنه الله،, انه الله عبادي هل ارضيتكم, عبادي هل أرضيتكم وقد أ خ ب ر عن ذلك أ خ ب ر عن ذلك في كتابه الكريم فقال سبحانه للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة وقال ورضوان من الله أ ك ب ر ف إ ذ ا ا ل ز ي ا د ة هي رؤية الله, رؤيه الله رب العالمين يا رجال الليل جد رب داع لا يرد ما يقوم الليل إ ل ا من له عزم وجد إ ذ ا ما الليل أ ظ ل م كابدوه فيسفر عن همو وهمو ركوع اطار الخوف نومهمو فقاموا واهل الامن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود انين منه تنفرج الضلوع بابي معشر تجافوا عن الدنيا فخلوا لئامها والسؤال ة يشهد الليل أ ن ه م حين يغشى لم يقوموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة كسالى هذه حال من يروم المعالي هكذا هكذا و إ ل ا فلالا أ م ا سمعت ا ل ح ر ي ة تناديك في ظهر الغيب أ ت خ ط ب مثلي وعني تنام ونوم المحب عليه حرام فقم في دجى الليل وسط الظلام بقلب حزين ودمع س ج ا م فمثلي يزف إ ل ى عابد كثير الصيام طويل القيام وصدق الشاعر إ ذ يقول من يرد, ملك من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظ ل م ة الليل إ ل ى نور القران وليدع عيشا زهيدا إ ن هذا العيش فاني إ ن م ا العيش جوار الله في دار ا ل أ م ا ن ي لهذا كان الحبيب المحبوب يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إ ل ا عيش ا ل آ خ ر ة فارحم ا ل أ ن ص ا ر والمهاجره اللهم ن س أ ل ك خشيتك في الغيب و ا ل ش ه ا د ة و ن س أ ل ك ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص في الرضا والغضب و ن س أ ل ك القصد في الفقر والغنى و ن س أ ل ك نعيما لا ينفد و ن س أ ل ك ق ر ة عين لا تنقطع و ن س أ ل ك الرضا بعد القضاء و ن س أ ل ك برد العيش بعد الموت و ن س أ ل ك لذه النظر إ ل ى وجهك والشوق إ ل ى لقائك في غير ضراء مضره ولا ف ت ن ة م ض ل ة اللهم زينا ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن و ج ع ل ن ا هداه مهتدين هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله انتقل معكم اخيرا الى هذا الموقف العجيب قال تعالى اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطوف عليهم يطاف عليهم ب ك أ س من معين بيضاء ل د ة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين ك أ ن ه م بيض مكنون قاصرات الطرفعين ك أ ن ه ن بيض بياض ناعم مشرب بحمره أ ع د ه الله تبارك وتعالى لمن هجر الزنا وترك الخمور وحرم الربا أ ل ا من فعل ذلك فاز الفوز المبين يقول تعالى ف أ ق ب ل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين صديق شيوعي يساري ماركسي نصراني كان لي صديق احبه اكثر من حب المؤمنين ثم هداني الله بلا حول مني ولا ق و ة هداني قبل أ ن أ س أ ل نعمه علي متقدمه قبل أ ن أ ط ل ب إ ن ه كان لي قرين قال قائل منهم إ ن ي كان لي قرين يقول أ ا ن ك لمن المصدقين أ َ إ ِ ذ َ ا متنا َْ وكنا ََُّ ترابا ًَُ وعظاما ًََِ أ َ إ ِ ن َّ ا لمدينون َََُِ قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم يناديه يصرخ عليه وهو يسمع قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين ثم يلتفت على أ ح ب ا ب ه وزوجاته في ا ل ج ن ة فيقول أ ف م ا نحن بميتين إ ل ا موتتنا ا ل أ و ل ى وما نحن بمعذبين إ ن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا, لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون وشوقاه الى لقاء الله إ ل ى محمد وصحبه أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله من أ ح ب لقاء الله أ ح ب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه اللهم لا تدع لنا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما إ ل ا فرجته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا ميتا إ ل ا رحمته ولا مريضا إ ل ا شفيته ولا تائبا إ ل ا قبلته